مِن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ بِالنِّسَاءِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِهِ مِنْ قَبْلِ أَن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 ثم ينبئهم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله بكل شيء عليم أَلَمْ تر إِلَى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم ويتناجون بالإثم والعنوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول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 وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادِيْتُمُ الرَّسُولَ فقدموا بَيْنَ يدي نجواكم صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لكم وَأَطْهَرٌ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أسفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون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 إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز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 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنعار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله